الحمد لله الذي أنزل على عبده ولم يجعل له لي قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر الرؤمنين الذين يعملون الصالحات يمنى لهم أدروا ما كذين فيه أبدا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أصحاب بنا كن وهي وهي في ورى منك نمنا جبا اذ اولخيت لنا كن ربنا اكنا لنا لذ منك رحمته وامن ميعادك ان لم لنا شاء فضر وَعَرَفْنَا أَنَّ عَلَى مَنِ مَا لَهُمْ مِنْ نَّصِيرٍ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ ومن دونه إلى من لقد قلنا إن شخطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دون كي ويهي لكم من أمركم من فقا وترى الشمس نحسب الأيقار <تصفيق> والعبود وكذلك آترنا عليه لعلم الله قال الذين ظلوا على أهله لا